وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة واتيناه الإنجيل واتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدق لما بين يديه من التوراة وهداه وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَهُؤلَاءَ كَهُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنْزَلَ ك الكتاب بالحق مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة وملهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبلئكم بما كنتم فيه تختلفون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 ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون